أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على 111. ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 113. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها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 عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سِلْسِلَةٍ ذرعها تبعون ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كان ولا يحب على طعام المسكين